طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلاً ممن خلق الأرض والسماوات العلاى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 أسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رآ نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلعنا عليك إنك بالواد المقدس طوا وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعَ لِمَا يُوحَى إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لذكري إن الساعه اتيه اكاد اخفيها اكاد اخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عن ما لا يؤمن بها فتردا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 لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري العقدة من لساني يفقه قولي. وَجْعَلِ لي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا انك كنت بنا بصيرا قال قد اعطيت اسلك يا موسى قال قد اعطيت اسلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة اخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن قضي فيه في التابوت فقضي فيه في اليم فاليلقى اليم فاليلقى اليم بالساحل يأخذه عدوه له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 وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبست سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي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 خافوا تخاف يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا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 وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدا قال فما بال القرون لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهد وسلك لكم فيها سبل وأنزل وأنزل من السماء fa akhrajna bihi مِن shatta kulu war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 فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَجَعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَا كَانَ سُوَاءَ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الْزِّيْنَةِ وَأَيِّ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحَى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 صر النجوات قالوا إن هذا لساحران يريدان أي يخرجكم من أرضكم يريدان أي يخرجكم من أرضكم. بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلا فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلا قالوا يا موسى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 لأن آذنا لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا أقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم في جذع نخل ولتعلمن أينا وعذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاء جاءنا من البينات والذي فطرنا فقض ما أنت قاض إنما تقضيها حياه الدنيا ان امنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا وما اكرهتنا عليه من السحر والله خير قد ان انه من ياتي ربه مجرما فان له جهنم فان له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن ياته مؤمنا ادَّى عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَا جَنَّاتٌ عَدْنٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ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 من اليمن مما غشّيهم وأضلّ في العون قومه وما هدا يا بني إسرائيل لقد أجيناكم من عدوكم وواعد. Vaih جَانِبَ joulukkiin pusedsin saalaan Kیک jest yainedeksi työrungta baditty, edayi manjbikaan maaihobutaan Elasavan mä Kashycin itu jääbidaat、「غَضَبِي وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِ فَقَدْ هَوَىٰ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ هَتَّدَانِ وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمْ مُسَامِرِي فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غضْبَانَ أَسَفًا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 عِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنَّا حُمِلْنَا أُوزَرًا مِنْ زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَا هَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَاهُ فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أَفَلَا فلا يرون أن أ فلا يرون ألا يرجع إليهم قوله ولا يملك لهم ضرّه ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من Nmillammasa alcuni johd poured nytấy ja minne yationsotherinötä. favourto cikket t elasin ist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 قَالَ بَصَرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصَرُوا بِهِ فَطَبَّتْ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا, فنبذتها وَكَذَلِكَ سَوَلَتْ قَالَ فاذهب فَإِن لك في الحياه ان تقول لا مساس وان لك موعدا لن تخلفه وانظر الى الهك الذي Lanu harriqanhu, thummalan sifaanhu, fiyamnasfa.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 وخالدين فيه وساء يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين ي يتخافتون بينهم إِلَّا لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا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 Etっぱi solamente se on ukea, sa취 on tyyphäjackin alasella? E p.i. kaatiaan halwa siitä M话iy on ikuhä ja mon curs CDU Y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 قُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى إن لَكَ أَن وَلَا ك لا فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فاكلا منها فبدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنه وعصا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 أعمى وقد كن تبصيراً قال كذالك أتت كآياتنا فنسيتها وكذالك اليوم ساء وكذالك نجزي من أسرف ولم يؤمن بأيات ربّه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 لِمَتٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامُهُ وَأَجَلٌ مُسَمًّى فاصبر على مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا ومن وأطرافا نهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به ك خير وابقى وأمر أهلك بالصلاة واصبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعابثة للتقوا وقالوا لو لا يأتينا بأيام من ربي أو لم بينت ما في الصحف الأولى ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا لقالوا بِعَ مِنْ قَبْلِ أَنَّ ذِلَّ وَنَخْزَى قُلْ كُلٌ مُتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنْ اِهْتَدَى الله